أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخهم تشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله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 إن الله شيئا وأولئكهم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأياتنا فأخذهم الله بذنوبهم.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 يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمة بعيدة ويحذركم الله نفسه والله رأوف بالعباد قل إن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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم ها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 وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِثْقَالُ الذَّرَّةِ وَلَوْ إِفْضَالًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد أدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم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 الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانة من دونكم لا يَأْلُونَكُمْ خبلا ودوما عن التم قد بدت البضائع من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات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 وَإِذْ رَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِيٌّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتقمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز حكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أَوْ يتوب عليهم أَوْ يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد بس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس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 وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم مِنْ من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين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 ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض وخلق ليل ونهار لا آيات لا الألباب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 بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لا أكفر عنهم سيئاتهم، ولا أدخلاهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله.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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِئِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون